Amma ytesaalun, an Nabi al-Ghazim, al-Ladhihum fihi mukhtalfoon, kalla se yalamun, thumma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 وسيره الجبال فكانت سرابا ان جهنمنا كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بفينا فيها احطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حَدَائِقَ وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا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 لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَمَنْ شَاءَ تَخْذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ إِنَّا أَذْرَنَكُمْ عَلَى بَقْرِبَةٍ يَوْمَ يَظْهُرُ الْمَرْأُ مَا قَدَّمَتِ أَدَاءٌ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا